الآية الثمانون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعا إلى حين والله سبحانه جعل لكم من بيوتكم التي تبنونها من الحجر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 وجعل لكم من اصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز اثاثا لبيوتكم وأكسية وأغطية تتمتعون بها إلى زمن محدد وفي هذه الآية الكريمة كلمات تستخفونها أي يخف عليكم حملها وأصل خفف يخالف الثقل ضعنكم أي سفركم وترحالكم وأصل ضعن يدل على الشخوص من مكان إلى مكان واوبارها جمع وبر وهو للإبل كالصوف للغنم والوبر خاص بالإبل أثاثا أي مثاع البيت وأصله من الكثرة والاجتماع اجتماع بعض المتاع إلى بعضا حتى يكثر كالشعر الكثيف وهو الكثيف الملتف الآية الحادي والثمانون وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ضِلَاذًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَامًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِحْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ والله جعل لكم من الأشجار والأبنية ما تستظلون به من الحر وجعل لكم من الجبال اسرابا ومغارات وكهوفا تستثرون فيها عن البرد والحر والعدو وجعل لكم قمصانا وثيابا من القطن وغيره تدفع عنكم الحر والبرد وجعل لكم دروعا تقيكم بأس بعضكم في الحرب فلا ينفذ السلاح إلى أجسامكم كما انعم الله به عليكم من النعم السابقة يكمل نعمه عليكم رجاء تنقادوا لله وحده ولا تشركوا به شيئا وأيضا في هذه الآية كلمات أكنانا أي مواضع تسكنون بها كالكهوف والأسراب وغيرها وأصل كاننا يدل على ستر وصون، ولذا زوجة الابن قال لها كن لأن عمها يكنها أي يسترها ويحفظها ويصونها سرابيل أي يعني ما يلبس على البدن سرابيل ما يلبس على البدن كالقمص والدروع وغيرها بأسكم اي شده الطعن والضرب والرمي في الحرب هو أصل بأس يدل على الشدة الآية الثانية والثمانون فإن تولوا فانما عليك البلاغ المبين فإن اعرضوا عن الإيمان والتصديق بما جئت به فليس عليك أيها الرسول إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه تبليغا واضحا وليس عليك حملهم على الهدايه الآية الثالثة والثمانون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون يعرف المشركون نعم الله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 أن يطلب منهم أن يزيلوا غضب ربهم بالتوبة وصالح العمل من الاستعتاب وهو الرجوع عن الإساءة والتعرض لطلب الرضا وأصل الكلمة من العتب وهو الغضب والملامة يقال عتب عليه إذا غضب عليه ولامة الآية الخامسة والسبعون الآية الخامسة والثمانون، وإذا عاين الظالمون المشركون العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون بتأخيره عنهم بل يدخلونه خالدين فيه مخلدين. الآية السادسة والثمانون.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 فأنضق الله معبوداتهم فردوا عليهم إنكم أيها المشركون لكاذبون في عبادتكم شريكا مع الله فليس مع الله شريك فيعبد الآية السابعة والثمانون وألقوا إلى الله يومئذ استلم وظل عنهم ما كانوا يفترون واستسلم المشركون وانقاد لله وحده وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من ادعاء ان اصنامهم تشفع لهم عند الله وهنا هذه يعني الكلمه مهمه السلم اي الاستسلام والانقياد لامر الله وحكمه يقال سلم واستسلم وأسلم إذا قاد وخض ومنه الإسلام وهو الطاعة والانقياد لله وأصل سلم يدل على الصحة والعافية من فوائد الآيات دلت الآيات على جواز الانتفاع بالأصوات والأوبار والأشعار على كل حال ومنها استخدامها في البيوت والأثاث كثرة النعم من الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكر والثناء بها على الله الشهيد الذي يشهد على كل أمة هو أسكى الشهداء وأعدلهم وهم الرسل الذين إذا شهدوا تم الحكم على أقوامهم في قوله وسرابيل تقيلكم بأسكم دليل على اتخاذ العباد عدة الجهاد ليستعين بها على قتال الأعداء هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته